وَقَلَّقَ مِنْهَا زُوْجَاءٌ وَبَسَّتْ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الغبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا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 وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طرن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هليئا مريئا ولا تؤت التي جعل الله لكم قياما ورزقهم فيها وكسهم وقول لهم قولا معروفا وَالْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تَصَدُّقًا عَلَيْهِمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ 114. وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعقف 116. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف 117. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم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 تدعون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما عجر كان عجر كي كون يصدنا دون وعن كميدي هاي عسيغي إنا سعدي كون سعب صنا تفسير كالقرآن ككريم Kauhiya taban ayyadot buu asir kukakumma Ayyadda kaudat buu ka bilabana ya min suratini saa Ayyadda kauhiya tabanad nawaakuu eliyahimina suratini napsi haa Ikhla suratun nisaa ka mida? Suratun nisaa suratini afradu Ulan kammarka suratini isa Ayyka kaudan ihim buuqolliya taban iyaafan ترسي قنا اللقاب الله بصورة الفاتحة لقولها لما هي صورة الناس صورة النساء صورة الافراد بين قناسها صورة الفاتحة والبقرة وآل عمران سد عداشة كوريشة هو صورة الافراد صورة وحيكمك حابنت هي صورة النساء لفتقاش كلمة النساء لما تنكر بصورة تنكوزها تقريبا أي كسر نقنايا كما حاسر لقومك حابي ايش غاره وغه دسه الله يا النساء اريما هدو مركه تاوانا يا حد يقول ياهدي بعليه ياهدي امامليه ياهدي ولايتاي يا عدل لفظ لا اغلق ما لو سمي ياهديتاي سيغاره اي سورته وانو اي اوتاتافاتاي اريما النساء, سورة النساء مركى رسولك عليه سلامة وسلام وكه جري مك المكرمة وها جري مدينة المنورة إن رجيس بركة بدمه طبعا كيسنا أودن بيسى و كل على مدينة المنورة صوره هي صورتك أيك متى و أنا صوره عاص إلى سيدى يلا بعدين صوره دو مركى صوره هم مدينة وها فروع شريعة وحيان توحيدا حين أي أبضانيهين مرمرنوا دعضا إن أي قضايا توحيد سورة ذهن مدنيا كأغلال سيدا السورة ذهن مكد آبا أي أبضانيهين انتبضا إن أي قضايا توحيد كأغلال ما يتعلق بالله عز وجل أو بالرسول أو بالقرآن أو بالحياة الآخرة إي وفي نفس الوقت الرماء كانوا بإكرتا إن أي تابتا كل سوره النساء واحد فيا جدون دا سيفروو سريعه فيو غادشو وسوره المدني واياتها بقول يتضبات يلي عايروت وهي سوره النساء يا رب لا وقتوا هذه ادو هذه سوره سوره النساء وحنكو بلا با بسم الله الهو اين واحد مرجع سقيم مبا بدن تسكين دي سانكو بلاي اري يا الله الرحمن يا حريسك ودو امها ودا ناحرزت الرحيم متجاهن يدنا وناحرزت أوحى صو أروي قولوا المولى تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين الرحيم كل كأ كلمة الرحيم نحرز جارهاند وإنت إلى حدك كرم أيزي أكر علي أو نحرز ولاي هاي متجد أو في سو زكارتينا ولاي هاي مجييسنا الليله أسكينا أن عسكري مدعى أي أنكم بالله في سورة النساء فالتعال. يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد يا أيها الناس تقضوا إذلك ناس مركي اللي يري يا أيها الذين آمنون اللهم قل ذيك اللهم يري بشر إذلك بأيب الله هدلان وعهد عز وجل وعهد الله نواب بشر إذلك إن فلنبال لهد وحلق الله الله ينا وحول الله أبو ري إله إما أم الله إنهيك ربا قان بغضينتوا لفض رفقك كمتا ابني تألو الأوامر وحي, ولا وحي ولا قال يا الله إسفره وحي الله وحي الله إسكره وحي الله غاهره لفضهم مركي قال يا الله ري كلمة ربي تعتمل على ثلاثة معان: بمعنى الخالق والمالك والمدبر. في عدد مغزى وراء كوه أمي أوحدها معنا ماموله. كل كسد عدد لا مال سري قارتاي اتقوا وعددوا كبر عند ماندين خبكم الله إذن أبوري إذن له إذن ماموله مركز السجارة بشر كلاط المامي الذي الله خلقكم حتى داتهين إذن أبوري من نفس نفقات إذنك أبوري واحدة مدى آدم وي عليه السلام أبو البشر يسأل لكبرمي نفتا ليهتا أي أساد لنفيين ليذنك أبوري حتى نصد بشرك ليسو حلايا أره و بشرك أو دم ودقى آدم أي يكبر من إذن وأولا كلكم لآدم بالرسول با كان لغيري وآدم من ترى سادول انتهين البشرة وذكا آدم اتقشان اسنعك اللقابوري هديم تمادك على صرين وتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم كالاك تيذين فعب سبدا أيها إذين كو قيمي وي فاهم الكتفاضل يالله باهض وإلا ناشاس اللقال الناس سواسية كأسنان المشت صدقوا إسمه شن لا يكاد بولا ميعي عدم بي وهذا لقابوري الذي الله خلقكم ذين أبوري من نفس ذين كأبوري واحدة مثليتها وخلقة تفداد مأووي منها نفسي حجده زوجها نأذي كأبوري زوج اللبذا شيء إيش لسما إيش لازم تلاجر سد اللبذا كفاضو كله إذن تذ ببدأوككو من كلية توكويةنا كلية توكوال كل أن نوع كل قابي خللك آدم الأعبور حول آدم لغعبور أي هوبص على منهما من هو عوية آدم عجو انت كل في جاللا رد كثيرا فرّض هوان كثيرة فربدا أي عيب ل sasamar ka lowada dhaleysu guuxiranyahay oo walaal loo yahay mooto gunna alla ka baqa alladi allah atasaaluna kisku tuugtan biilla mar la baad ilaa wado go baqaysan isaga isku bariidan wasalu ka binna illa aaytitani kala ila ama ila wa higusi yada bawallay isku tuugtan ka والأرحام قراب النموذة إذن قدر حيثان إن أتقل حيثان كعب صدى هذه قرابة لقوي العذام وصدق الله في قوله فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وعم إن الله كان عليكم رقيبا حدي أوامر بذن ربك قورتقول ايسا نقوتي يا ايها الناس تقوا ربكم وتقولوا الذي تسالون به ورعاه هي اوامر كهب لو توسي اني كدوانت هي وحيالها مخلوق ويسفره او هذه مخلوق وحيسروها هل ليهله يوخيان ليهلين ان اديه سي هي ان ادن ليهل ماي ان الله كان عليكم حقيبة والله يزيد إلى لينايا، الوحي الله يزيد فري، إن أذف الرونتان، وحي الله يزيد كهرتان، إيه إن كان حدنا خقابا إذن دلفوشا، والله يزيد أركا، ملاك باكر في النفوسا، جر كنا لجاهذينايا، إلى هذا إذن وصدق الله في قوله، ولا تعمرون من عمل إلا كنا عليكم سيدا، كل خقاب وظان، كرم رجال بدن باجيرة، إلى هذا إذن أجاية. ملائق لئذين دري ايا جلتا ان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون نبي إبا شاهدنا قناية دعني إبا شاهدنا قناية يوم تشد عليهم ألصنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ملكي باكجر الشهادة وحيات سميسي حون يسمى أتكدوا سميسي يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أو على مركة أو أمرك إذا تعاليمتو إذن فري إذا ورحو إذن جدائي والله إذن ككر ميري يا أيها الناس لذو إذن إتقوا ربكم خبقينك عبصة الذي ربك خلاقكم إذن أبوري من نفس نفعك إذن كأبوري نفتاسو واحدة متكالياتا قد ربضنا نفكالياتا أيقونك إنت أترى لك إذا حد يبال الله إذن كأبوري وخراب الجواهوم منها من النفس زوجها نوعك ريوباني ايوكابوري وبصى تبد الداهيه منهما لبد ان بحجور ووكداهيه كثيرا فغربضا ونساء كثيرا ناغبضا وتقول الى كابس الذي الى اتسالون اسكتوا تنبيه الله والارحام قرا بني مهيت كويس حداد يساني يهديدان يهلين قلت على القرى إن الله يباوينه كان وحوها حدرنا يهي ديبنا وحانا على سبيل الاستمرار سي جوقتا عليكم بذلك أكركينا حقيبا الله إذن إلالنا يهي إن وحي الله إذن فري آد يساني يهو إنه يهان يهلو واتل يهتماموالا أقولت بأمركة لو قد بي أقولت بأمركة أباها لنتن أو عروثك كاردينزي أدوة إنتاج، أما ورال كاردينزي، أما أول كارجيلينزي، أما هنا ذاك كاردينزي، أحد أدريقة أحيك مركو لنتو، الميسي جانته ليجلايان، واجبي خوضتاع، المها هنا جانته غابت، ما مولش حاجة جيسي، لكن عدالة بدكم ما مولش. قالت عاد، خذوا حوير وأتري يا تاما أغانتي سيا، أموا على كلمة ليتما باعتبار ما كانوا وإلا أنتم يتين لو يا لوديي ماي يتين ما كل تعريفية وعول أحد أنقان جارين وارث كيال لنسيو إذا كل لوديي ماي وإيمان دونا كورت لوديي بايو فربا امتحان باللقا قادايا مثل درس الفجرة أقنت علاجها وديينا إلى حتى بلقونكه الكان جاره وربا فينا نص منهم رجدا امتحان باللقا قادايا تصرف كمالجا أنت بقول ريال لذيه يا للا يا أرض ماس هي سانكار هي سليبي يا عمبي يا حنا بسوق مركوك كانوا سوق أنت يكذجوا عن هذو كل سو إيه بيه ولا دي بيا حدو سامسح رسوقه وحقو سو قلين حجري بادي مع باعتبار ما كان أول بواضنه لكن مركو حلو دي بيا أقول ميكب أنتو قان قاري أنت حان لقى قادي أيا إنه سوا وحوما ملايو أقاس إنك شوفي عيني سوقه ولا صعوده وأكل يثامه أقوم طوعا فизا ملكي خان قارن أولي وحبون هذا أموالهم حوله يسيء إنت قاعد تلقوها يو ولا تتبدل أولي يدي يا وصي لا لعاد لا يا أولي واحد لا يا لا تك أقوم كأولي كان إنتي أُسِجَ حديث الوصي كيد إنتي هدود دردار ما يلمع دالي أو يري الماي جو حنقو جاي لما دام مجن هذي لباي قيم وحين مشا جوجو مسؤول حكم كايا يا قف عينا يا دولة دوجو جي أنت هذين وكوارقبه أو إلى ليه كل كأموالي اللب هذاي أكيد أنت يحجا أما واسيء أكيد أنت أودر دار أما قيم أي دولة دوجو ذا لو على لهذ اللايو اللي لايوات لي تماما اقونتسيه اموالهم حوله ولا تتبدل حبدل قاذلينه الخبيث النافكهم باذن كلذهن الطيبين نافك في عن اقونت ليلي هو يجيك سكا دحن كريمايا كل كاين هذا النافعه تاول لعيشو ابنادم يتقولك اجلته اما مدعانه يرو مگانه ادول نتباح ذوي عانب بضا أتقال هذا حيان سداس ولا تتبدل حبدالنين الخبيثة نفقحون الرواد من أموالكم إذنك أوليذا أما أوصيذا أما قيمين تأكمد بالطيب النافع من أموالهم حوله هذا دا كمد بدلها سميننا أما هذه حجلة لكتوحي لك ويسك الجران أبدأ ذو حدبك لصاره حوضاء النهض لما أقل kana taakuluu aanina amwaaluhum agoonto hoolaada ila amwaalakum iyadaa hawlihiin lugu daray waxa magiiba isku jiray inta ay tiri ay naaf kale qalanayo ama lagadanayo ana suuqa lagaynaayo inuu noqdo nefkoodi kuwa gaar ah dib u dhigato oo ku mara dariiso taasna lamoo goro ay صدقا مجانا الخدمات كذا على دونته أظن توه ذي كايسو مجانا بعد كذا حدث فرمة ذو سن حريص له بعد أجر يومي أو قادميس وعليه من دونه هينه هو هنيت أظن حول هذا الله هو كان وحه النخدي خوبا ذنبي كبير وي وعليه من دونه إذا درسيه إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارن وسيصلون صير و ان خفتم الا تقصدوا في اليرقام اي دهور و ليس كان ليسي غود اناغل اغدان ليس حي كان قبل اجيرات ولي توي ادركوا كدين كاي كل كغور نو وكو قبان يا شريه واد غورشن كتا ولينا واد تمركه قبلها او يا حدادين جيرين لباي ميدبدي جيرين كبر قروح بالان او قينيه بالان هادايت اي وا هذا يقول سجانا واقف مسكينا سجانا جانتكوا يا ما حق مرينجرين وقبلها لقيني جا نهر يسيد الله لقيه مصاريف تلاسيه يا, يا ميش اللي جا ميرين جينجرين وما قف قيمه كم خايف قيم الحينه قراش انتي لا كرسارو ايها الوكليفا يا انتي دي ابعت كابنتي انا يكبر بعضي لفه دفورة او يمشي كبعده ثانه الليالي جاي ما ركسي له مية كاريسي حداد قال لي ولين اوطاي ان اذكرك قديمت انا اذكرك قديمتو تغرسن كرتي انات غرساتين او سيد الناغه كلا ادو أما ألا تخصطو في وجهه أن لا تغصتو إن في الياطمة. قبله أخذت هذه وجهه هذا إن في حقوقه إنكوا غرسون. أو أنت الناس تكسر قرصاتي. خيراً قبل الهويل والرائد سيد الله لا خسير لمده. إن هذا الله حداد كعفرتاي. فانك حب قرصا كم جاية يجا موعها هذا لكم. فين كفين من النساء حوانا مثل اللبك كورسادا وثلات سدح كورسادا وارفضاعة أفر كورسادا فإن خفتم هداسة كعفزتان ألا تعدلوا من أيضا ناقيه الأقرسورين فواحدة المتكالية كورسادا أو ماكو كافتوما ملك بيهانتي أيمانكم قعميالكينا ذلك أرنكاس أي أذنى أدوان بذن ألا تعوروا اذا نحد قد ابن واذا نج وصم ايا دنكوركم ركا هذا شيء فنكحو ما طاب لكم من النساء سري على عدالة دي وانا كده من ين قفن بغدي اولاد ساري وعلى يري ما طاب لكم من النساء ادقوا ديمد كله وانا سنتي مثل هذا ين خلو وانا سنتي اسكاي سمدا لو واحد كله وانا ما طاب لكم أديك إني كأي واحد جورس اللي هباليه خيار جليي فانكحوا ما طعب يا نزا لبس جورسو سبع جورسو آخر جورسو ما أتعرفت على جورس لكن مر كده قاتي إنتا تسبيع دي جيسي ما يفهم نقاطي مسكينة أمدني ضميرنا اللهي عقلنا اللهي إلنا في اللهي ميتسكيرف جو كل كالأس ولا تعدي ما عادي الجورك بوالله قبل الله بيصنع لابا إن لقور سدوه سدح لقور سدوه أفر لقور سدوه حجات سي سوقاته إن أذن بقي كريم إن تتعداد مدن لهي مين إسكاك جو كلكم مدو للضعفاء دتك محضاها هاي أيام مدكو إكانه مده بها دو حميله وايانا أتون هاي إسكاك لكن أتلكم وأتعددك إن أجيه اللبط سدوه واصلنا من سناه رسول الله. كل كون غريب تعال أدواه لك علي. كريستان كيف الله وافقي كريستانكو. نبي الله عيسى. أيها فرانو النبي وهايت بس صدر. عيسى وحمد جورسين. هو يدين اللي مجدورسين. أروجوس هذا النبي محمد روميزيان تعال سجال بكم. كل ما عيسى أتكد ضيعنا عيسى محمد. نبي الله محمد بعد كد ضيعنا عيسى. كل كأعدوك. يا هي إنها قبلة لكورسدو أي أصل الشراعة المحمدية أما قزح بلاك أي سميها قولة قوانين إنت اللي يريد وحاعدات إلى العدل في الجيرين ولم تستطيع أن تعدلوا بسؤالة قلتها مده لكورسدو أدقى مركب ولم تستطيعوا أن تعدلوا تفسيرك أيضا ما يلبع لقبعي ألاو حقاعد لا يلابه وارن لابه لما سميكروه قلبك أدقى مهاناتي القلب بين اسمعين من أصابع الرحمن سبحانه عليه السلام هو أنك سيبتنا بركة مركة أقايفيه بوني أنا أقايفيه المدنة وهذينك هذا الله بريه إله اللهم هذا قصمي فيما أملكه ولا تؤخذني فيما أنت تملكه ولا أملك هدي قلبك الشيء مالك هذه قلبك خفتك جعيل عرض هذا بكالا جعلانك جعلانك هذا كامدراني إيهو كدسي قبك في عانه اللي جعلانك حتى دون عكاقلي وحاق قرحان وحاق فعان طبيع البشري كولك إلمها بدسي كباركا حلكسكا وحقرتكا أتكاج أشاي يودر عندها فراكا قلنا أذان الله بديه وضع للي هوينكين أواصيدة إذن لا لأوالي كريم الميل القلبي قلبك قبك في عانه باريا إيه ماذا نقول إيه أكاسي مواجعلانا إيا أما ولن تستضيعوا ولن تأدلوا نفاق ذيكي سورة والله سينيكارا هذا هو اللي قال نام بابا لأقود بقورزا سيدكو هذا الحميلي كاري وارت الله بك بالله سدح كوحيج أفر كوحيج سوق ميل هوا مرك واحد اللو سوقه واحتجن مرك إن الله أركب الناق غير نغضو كلك لسأله إليه ناق والبحق وحيول Min agasima o gurjigeja, o biroda kalleja, korka si, mitba d-merla għasaj, kuvi kħeles eläjälaja. Sukka jkusu ufa kana jan, inti kħelen minċa ħavina mufsidin. ila kaudilloin jiemu fsidil. Ila, għismediina, uha jina, kasaj, maru għal-bahra, ija, uhenka, uhenka, uhenka, uhenka, uhenka, بكان حنيه وح ما كيت ما دعى له دايزلامجا كذلقي أود بيشيس حقوق ذلقي مهركي مصروفكي مراسلي ملنكي معاملكي معروف كهدي وليه يدان كهدي فسخ. قالك الحق يليه. هذي كان ماركة كذلقي اللجوگو ذري كله اللجو مبين امساكم أو تطيع بعذاب. لبدر اللجوگو جوري. أما كذلقي وأنا كذق أما وأنا كذة لبدر اللجوگو جوري kolka waxaan la galay gacan adawaan la galay muslimiintiba gaalada daba soo xooto kolka la yaabid male ninka inuu hal naaga qabo toddoba saaxib la noqdo lama diiday markaan saaxib la noqon aya farman qursado baaqi gar aan ma nasiyumaan ira aniga rii hanqaltaa gaay iga dhamaado in aan gabadhii meel martaba fiiriyo afar baan qaba anay aan la yimmo Valibe, että kerran kurbaa kunnolla, kun mä en diri no, me vedämme kerran, että me pidämme eri vaalumme. Ja asunni saappaan, että me me pidämme, että me me نفط أوضو قال لكون لقطو أذون جلبها كائنين أنجيرين حاولين هذا يترنرك واقوع فينا يا أما ضارك حلالي النبضوت فكله عنا حنيان إسقى قيدل أو لجوجو بجايو مريانهم قري مرلو واتوسية اليا تما أجنتا أموالهم حول هذا فلا تتبدل حبده القاضين الخبيثة نفكا الله بهنهم بالطيب كسيان الأجنطلاي ولا تأكلوا هعونينا أموالهم حولهذا إلى أموالكم إساقوا كويني اللغوداري إنه هندا أقوانت حولي هذا اللعنو كان وحوه نغضي حوبا دنبي كبيرا وي وإن خفتم حداد عبزتان ألا تخصطوا من إذا نقرسوري في اليتام كبدا أقو مدد قرستان فانكحوا واحد قرستان ما طابا وحا في عن لكم بذنك نيني سهوينك ميدا مثلا جورش... جورش وثلاثة سدح قرسة والرباع عفر قرسة ولا تسيد على ذلك عفر وحاق ضرر خفتم خبتم هذان عفزتان سهل قوت هذان قرستي ياتساركت هذه ولبضي كبه الله إن خفتم هذان عفزتي ألا تأدلوا إن إذان قرسور هذان كعفزتان فواحدة إنك هو واحدة مكالية قرسة أو ماكو كافتوما وعفاتهم دادمايهد دا. مالاكا دايها نتاي ايمانكم قام يالكينا تاليك ارنكا اي ادنا اودوان بذن اللا تاعونو ان ايدان جاور فارين واتو النساء هو انك دابده سيا صدقاتي هنه محركوضا محلتان اساقو واجبه بايدن دول صارياء تاسحت انا دايمة قارئ لاذا مينك مركو كورسان اي وصومالي ايناك خالي يحي. انو اي اي هي ذا يا أبليت الوعزيو يا ذا أمريكا اللي نصير نموه لا يا ذا أهارط اللصيناء يا وحقه اللي إسكاله أول جوته ما تعي وجريك اللي وحلاو اللي ماي كلهم قرابو وكل أمريكا يردها يجيله أبلا الصيناء شيء شيء حقي نفتولوا هادير عليك تاي تاكلوه عنا حاليا اسا بوجد لو لا يديكم بغايو او واحد با تاعك يجري مريان رغري مرلو ولا تيتو سفها كل كدوت كي مال هليش فتالدي هذا اللودي مايو والمصروفه هي الى تعالى يبوح يجري ولا تات ولا توتو حسيني السفها الله سفيه وحاوي خف عقلك يا ابنك لماد با كيريهي ولا يحسن التصرف المال مال كيبوها اللينايا ولا توتوها سينينا السفاء فتالك مال كالومينايا أموالكم حوله إيجا إيلهايه إذن كانت أبياشا كاها إذن حسينينا وقلنا مال مال الأركاب وإيله كجلو وفك الرشيد كاها عنديسة التي أمواشا يعال الله إبقوا يا لي لكم إذنك بني آدم كا قياما يو إله إذنك يا لي ونلوم الله أعني ما مجرده قيامك وعاوة وعن مالك اللي يرى ونلشأتونك اللغنه لهاي لفظة برته ديو قل كما اللعن بيان نفعي نول مدنة جوبساني قل كما مالك إذنك نلشين لفظة برتها إله إذن كيالي مدنة توسية جعل الله لكم قياما نلشيني مدنة توسية وكيالي تفلى الهود إذن تبنو كسبايا والعيروبايا وحلق هذا اللواء قل كما حقرتك مالك إياكنا مسروف فاللسين ايه وارزقوهم دفلالذي مسروفة فيها في الاموال منها من الاموال المالي فيها وحلول ايه وحاول مالك وانتجار اللقاليو فيه كوكور للقوصة ماليو وارشد ايه مال ايه وحسا اللقالينا في بحال لقبيل ايه لكن منها حديل يا مالكي هيا كان اببيل ايه انتو قدمين ايه قول انا بوكو بقوك انا ايه كل خمال في تجارة جري، أرنم وقصام، إسنار انسي في عزمال كنا باقي هالنقدو، واكسوهم أراد بعيا، وقولوا لهم مركنين لا باوي، أوحريدي سيل لا قالي، نوصل إسكند في جندوفللك، ملا حوصلة، بلا كقول علي، هذا ما حقول بيربيرينايا، أنا كوب إحناينايا، مالك هالقوات بابين، حول أوحير مقبر، كان ورمعانوشك، وقولوا لهم عادو تلا قولا هذا. معروفا واناكسا اغان فيواكا واتفاركا لو كاموري وابتلوا الجيخافا اليتاما اغانتا حتى اذا بلغوا ملكي جاران اني كاحت قر وقته وفي يبدو ليان انتعانك قال فانانستم حداد دارانتان منهم اغانتا شوشتان توصنان ويوحو لحنا كاران وحنا قادان كاران وحنا البعثان كاران وحنا وحن اجاران كاران نروسي اماشي كنو اليه تريها دينيه ابوركي ابار فالك حتى يجاران ك شقاره ليشين كلام هذا يحوله النول تاج علي عرشين هذا يحولي أجازيمي كلام فتفعل ديمة إليه مغونت <تصفيق> <تصفيق> وقولوا لهم وعذوتي هذا قولا هذا معروفا ونافسا هذا خيواك لو تفرج لو جاموري وابتلوج ربا اليتامى مغونت حتى إذا بلغوا مركي جارا أنك عجرو اختي فبيضوريا امتحانك قاده فإن أنسهم حداد دارينتان منهم أرونتا فسدم توصلان أيوه هذا حنا كرا حنا جذا كرا حنا بأس كرا حنا إيجار كرا نروسي الناس وكل اللي دري هداي أبوركي البرفالة هداي جرا كرا سقراه ليه شين كرا هداي حوله النول تاج عليه عرش هداي حولي أجازيني كرا بتفعودي به إليه ما رونتا أموالهم حوله ذي أودي ولا تأكلوها حداتين وريدي هؤلاء يسافر حق هو من كان هذا غنيا حظا ما قادن و اذن بو غانت كو هيا فليستعف كهيث الى لي ينسى غانت و ايده ادوا قدماتك يا كا. مجان ومن كان هذا فقيرا صبول فليكلئون بالمعروف فان تعدي كل هو هو حداد إليهم أخذنا أموالهم حول هذا مبجعة حلو حلو كان أنك لي لي ما ملوي مجد أصين الحل والعبد وريال وير أكن عنك أنت كوي وأوت برجلك انتحام بانك قادي بيسوا كفلا يحي من تنكر الدين أيه مرخاتي كن غذا تاجدو مرخاتي جليه عليهم قرط هذا كل ختاسي وحاكوا ما نيسا مرنك يوحي موجنا أيه يهدو إنه حكاشي الله إلا كفلا حسيبا إلى حسابه أو غفلة هن يسوح السمائي إلى لله إلى لي ألا كف لهم ولا توتها الصينين السفهاء كبعد ياردش فتالا مالك الخبطة مصرفين تأموالكم حولهم يهسونين التي ماليالك جعل الله إبؤي علي لكم إذنك قياما توسين توشين في توسينا يان وارزقوهم أن تسي السفهاء فيها في الأموال سبحه فسييه وقتهم الرضعيه يقولوا وحده الاده لهم إياها قولا هذا معروفا وعن تبتلو جي ربا اليتامى اكونت حتى إذا بلغوا اكونوا ده جار اني كحق قول وقتي انت ان كذا افين انستم حدا درينتان منهم اكونت خشدن توسنان من أي مالك هاجين هان حدا درينتان ادفعوا ديذا إليه ما جونت أم غالهم حوله ذودية ولا تأكلها حنينا أجنط أولا إسرافا حتجده أكلهننا هللاهين أيه وبيداً تجد أن يخبروا إني وين adam بعد تجد ذلك ومن نكا كان هذا غنيا مال قبين فليستعفف حسبوا راجونت وألا ومن نكا كان هذا فقيرا عيرنا فليأكلها عنه المعروف ونا pila tafaatum hada biibtan ilayhim ma goonta amwaalahum hantooda faasiidum marxaati kaliya alayhim min alwuxudi gudoomonay qaatan marxaatu u yala fa kafabila allah kafiya hasiba isago eba ilaliya min rijal nasib afarayado oo dhacanka uu ka aya dunsoro bunuzul bayay jahiliya wa qabala islaam inta an guranku soo نبي nabi muhammad ee bawu sanbixin aya caruurtiyadu markaa calama siin jiray qanun ba waxa uu ahay qofka gar kasoobuxo ee qulu furoo ee ganaan fuuli kara aya mudana amma qofan قول كأس أولال في جريوان كسين أيلا ما أركوا لا جذ عن النبي قوتمي أيدها نظمت كل قل كأيدها نوا عصاف أيدها كلنا يوصي إيا ولكم إايدها الصورة قوذا زيجا سبع نوا شحن قدرت أنت لا قريبين واسل فرع إيا زوجان لا قريبين أي واحد فرعه يوصيكم الله في أولادكم لولا وحد سيئه فرعنا ولكم ليسوا ما تركا خلاه وح كلا أي قرابة أنا، فرب الأخ كي أقول تعالى، خذوه يلي الرجال، خجوه هلا يعنى نصيبه قيد، ما وضع له، أوحى إنك بين تيبر رقم بعروسنا يا ما قيد ليه إنك لي، بريجالي، قيد، مما فيه كليه، تركه كتجه، الوالدان، هذا وحلا أبيه يوحى كتجه، حقي لمن، وحى بلانا الرج، وحول له الوالد كتجه، قيد كل يه. والاغرب ولا له وحيكتجين فغو ابو كليهي سيده كله ولينسا حوين نصيب قايب يليهي مما المال حجي او قيكليهي تركو كتغي الوالده فبديو ادسيه يا والاغرب قرابو ايكتغي حدو مال كيريهي مما كيبو خفلهي قله يراغاي ومنه مال كملدا أو كسوره بطي نصيبا قاي مفروضا حتى يدلقك ودحلك الى النبي وما وكالم مخلوقك وانا اموة وكالم سبحانه عز وجل يسرع قيب سببته هو حاوث هذا هو الدين اللي يرى هذا هو الدين اللي هو ويديه وآباء يويل كيكو حقل يرى سيوته وكوهاتك واحد الامتقاني اللي يغانقلك آباؤكم وأبناؤكم لا تدرونها أيهم أغرب لكم نفعا إنه دويل على أطراويل وحيقا ما قريب آباحي وفي نفس الوقت آباحي كو داما أما آتراهي معا آباحي أقري أولا قددك كدح يويل كايدا كلكايدين كو قرن ما يسان الله قرنك إذا فما بالك بالآخرين حداظا آباحا يويل كايدا وحو قيب كريم سيكوك أذن أقول ككودا وككودار أذن أقول فحق وحوظا قيب كارتب إذا قيبين تحولها اللقايدية الله كول سبحانه وعزه وجل إن الله أعطى كل ذي حق حقه أنا لما كنت تفيد بنا لجرّبوا كل في قفل إنسان يا جوجا إنسان أضع الكيلة ما هي كريفي كنوا هوا وكنوا ولا كنوا كذا قف بنتي لها الله شغل إنتي بقى أنت ليك لنا كل كفرائض واحد نقطة النصف العلم ما هي زي إنتي صوت كلاه نحن نقول أبوك تعلق لكن فرائض واحد إنتي dhexdhexaad la wada مرحلو mara marna waa lool yahay marna waa lool intay fulka sida loo dayacay ah qawaaniin baa lugu kaftoomay ama xeer iyo waan jiray kolka dhaxan daba madoxo tan baa lugu baa waa laga marmay marka saa ay dhacdo oo faraa'in dayacantana wa min alaamati qurbis غرابة تيميت كان لترغرة على هذو وير على هذو مصيبة كسوق يدشوت تيميت لحاله عقمان أبتدي بقى كمل أبتدي غرابة هو جدا بلش لحالنا جري ماي واحد كمل ده حفرته حفرته ده وطري واحد كمل القسمة قيرت حولها القيبين أي أظن أولو القربة وها من هضرت أبهل أمولك قبض أدول شيء أم أبتغى أم إيجاد أباتمد لحل لي ليس إن أدارك أباتمد باتك هدى مادان أولو القربة قد انتجدوا قرابة أيامد واليتامة أظن باهم باتمد والمساكين جلي فلما ذو باتمد فارزقوهم باتك أيامد ما لنت قد إن منهم من المال قبل القسمة انتان لقائبين بعضون تحول هذا لحل قالوا مايان منك انتين قراب الله هايات هل قمرت جاليو لفظه قوله بماشر قوله امتين سوقفته قرابه دا حدين لمرتي جاليو قول معروفة لو جايدين ايا وحيوه وحاقور سرقو كيدي جايد باد مدنتين انتان قرال لهذا لليه سيدو قرابه انت مالحلو صلاحايا فتان جيميت قرابه دينيوه ابيهي أي أذوقي أي أبتيا وهاي لا بدّا والله الحرم قبض جنايا وقولوا وحدو ترى لهم هو أقول صل لا بدّا قولا هذا معروفا ونأجل والياخس الذين هذين ما أنت أذقى نوشاي أسي أقول كل جوكت وأحط ما كهداد كل جوكت لا قاليسه إن شاء الله هو لا إلا يقيني الرحيمكها الدغتكها قرابحي إيرت الله نها أظنت اللي قالين تيري الميسي هوي ألا لكن هذا المانت أن حريث الأظن قدتوا أظنت داي ويدو هلو كوه قل لدي قال تعالى إلا وحو يروا الشيء يخسر الذين الدذك لو تركوها تيكتك من خلفهم يريدو ذا كذاشر ذريتاً علم لعافاً تبرير خافوا عليهم كوركوضا فليتقوا الله قولا هذا سديدا صواب إن الذين دبتا يأكلون هنا أموال اليتامة أظن حول هذا ظلما قرد إنما أحكى لما يأكلون وحي هنا في بطونهم على أسعد الجنة هذا حاليكو سبنتاي نارا ضيح هنا ووحي مانتا هنا نار بويش بدلايا وصيص وحي قلد هنا صعيرا ناره رئيسا وانمرنا من رجال الرقوه عيليهم نصيبهم قي مما حول حقهم فالرجو قيب كاني ترى كانو كتغاي الوالده ما ضوا شيء لا ولا قرابو قراب ودال النساء هاوين كنا مما حول قيب كاني ترى كانو كتغاي الوالده شيء مما في حد قال لي راضيو منو مالك كميدا أو كثربتاي نصيبا قيد مفروبا حدو بلغة قويو لا قدري لا قدري أو قويي أو واجبييي حدو بحا آيات كلا إمان دونا تفصيل بو النقونا أما آياتا وحيش اي تقفك مالكو لندو فقيا دو مربا مقرابا بيسو أي مالك سوحكو لعيين على ما سيأتي تفصيلو أيباه سدع دا إمان اي دونا أياء كلا ديك وكو إمان دونا وإذا حضر حديهمات القسمة قيبة مالكة من القرباء حرابة قوة صاحبهم ميتك الأدسة دعالكين أن أقول أيها غفظة الشكر تاقي واليتامة والضم باتمي والمساكين جنلي أيها صفولة أيها غفظة حوله اللقيدين أيين سر علي فارزقوهم أنتا منه مالك أنتا سيئة لهم إيادي أظنت قولا هذا معروفا سرعيا لقويك أنه وناكسا وَلَيَخْشَهَ أَبْسَدًا الَّذِينَ دُكَّ لَوْ تَرَكُوا هَذِهِ الْقَتَغَ مِنْ خَلْفِهِمْ كَذَا سَوْدَ ذُرِّيَّةً عُرُوضَ لِعَافًا جَلِيسًا خَافُوا أَبْسَدًا عَلَيْهِمْ عُرُوضَ الْقَتَغَ حَتَّى ارْتَضَى اللَّهُ بَقَا عُرُوضَ هَذَا الْقَالِيَ يَا نَا مُسْلِمِينَ إِذَا قُمْتَ فَلْيَتَقُ اللهَ إِلَهَكَ أَبْسَدًا وَلْيَقُولُ هَكَوْ هَذِلَّ قَوْلًا هَذِلَّ شَدِيدًا اغون خولهد زون بانكو اونايا كردر هو انما واكل ما ياكلونا واكليهت ايون نار في بطونهم الوجهك غيده يغون نار توكوغنتاي وسيصلونا حداونا وحيجليدونا سعيرا نار هو ريسول يوصيكم الله كل كايدهتان قايكه تفصيل قال تعالى إلا وحو يريوصيكم الله الله وحو إذن فرايا في أولادكم في شان أولادكم عرورة أدقشات الرمهدي وحو الله إذن فرايا إلي زكاري متكلب وليه أي مثل حظ الأنسى لبدى الدفتة إلا ميدوا ليه وحدين ندينته أصلابك قبقود يهويل كتاق حوليه وعلى nis qadana ayan kuul karana nisbu qadana markasi wa marka ay sida tahay ee marka hadu san wiilba meeshii joogin shee laga yoolay fayn kuna hadayno وقبل waxa فوقتنا tagees meeke ka tagay nisaan wa gabdh kaleeye focusina saxiin laba iyo kabadan tanahun kabdu walaa wadin tay sabaqabdo sagagabdo afar gabdo shan gabdo laba shan gabdo duqatay wiil ma jiraa waxa hankey uu katagay saddex qayboodo islaag baa laga dhigaaya laba gabda halasiin qaybtii hartay farii awla ragulinka kan ya ragu u xiga laleeyay waxa qaadana fa in kunna hadaynuglan waxa laga tagay nisaan haween fuuqatna wa مال laba dista loobayleyi ترك ka u كل kulka gabar kaliye tu katay waadun kay mayki hal gabar u da fayseel layelay wiil majilo wuxu ka tagay laba islaag bal laga digaya nusbay qadane qaal taala faduu in kanat hadii noqoto waha laga tagay waxida tan لماذا بأي لاذا؟ لبدي والدي يجب أن يساوح اللوصين ولأبوه مايك أبيه يهو يدي وحيلايه لكل واحد ومدل أركب قاروليه ومنهما أبي هو يكامل أسودس حوليه أولا لحميله لحميله وإسلاك ياللغا لغاية ميل أبا قادناه ميل نخويا قادناه ولأبوه لبدي مايك دسي وحيلايه بكل واحد مثل اركيه كله اوليه ومنهما لبدا عبا كميدا السدوس حواليه اوليه ملايه يعني مدبا ملايه مما ما العدي تركه اكتغي قدنتي وقار ما ان كان هدويا له قدنتي ولد عرور هدين جوكتو فإن لم يكن هدين اوبا له قدنتي ولد إلم وأوين اللي يراهم ولي قرسلين فهذا فإس كاي سوا بنتي وحوق عليه المسجد وحوق عليه المسجد لبدي والد باب عليس سيلوح الله كايبنايا عصبية فردوش سدع مركين لقالدك هو يذؤل بي قادن لبدا كالآبا فإن لم يكن صنوهان له للمييت عدد ولد المبا هو ووريثه أي دعلايان أبواه لبدي إسكاد شيء فلأمه खबरتي سلاهو اي صدح مركي لا دغيي اي ميد لهاي نبا دي كره ابال ولا لا جير مر فين كان هدوو هادو له للمي اخوه ولا له فلامه هو يديس وحاي له اي اسغ كل ولا دمر كل ولا لا حورتي والهابرتي وعاقدها ليسا شن تكال الأب عاقدها، كل كهابرتي وجدارين حالا ما ينيري، هابرتي لجوي، فإن كان هذو هذا لقومي كإخوة ولارو، فلأميه هابرتي لها هو أسودس محمل مال إلى ذا، والباقي للأب من بعد وصية، لحال كان الحوراها قريبني، تردارم باكوريا، أو حد يقف لينتو، ثمن كثي صدقت لا بالغادة يبدأ من طريقه المي بمونة تجيزي أولا وقبل كل شيء نفس مركب بعضه وتحوالي ملكي واجد جورا لكن واحد الله مع ملايا سبعة صوصات اللات كوبات يسجد لك دوجاي دوج ماذا وحي النقال يا وحي سرعان كان لبود وأو يوم مرض اللقط طوبة يا كفانتا أبريكة قرر قط قادته qolada mayd cadaxday waxay qaadato qolada qaaday waxay qaadato inta saa dugmo loo yaqa annaga mayd ku madhowdhintay baan wax barfuuqayna la annay mayka la dugaya dugmadu waa كريه kariye waxa way ka fanka iyo daqida iyo gaadida iyo qodida kujiro tuqasarin wuxu maali wa hafiin yakfanta inta soo ثلاثه للورثه اول ثم تغلى ديون يا ميكا يكون اكوها يا لالي وخي ماسها اي لو لها ايا لبخيناي حدا ين ماسيرين اما لبخيو ثلاثه سدحت تم سد ومن بعد الوصيه حدود دار, دار ما للي اقدار سريعه وافخزن حدود دار ماي ما قباينها هدوها او يويري حنتد اي دي ثلثك مشاريع الخيريه مساجد لوغو ديسو ma habaystah logeeyo dadka jira isbootada ku jira logeeyo tahay islaamiyey oo kayme buu dardarmay bal la furina ya wasiyad filar ta sadaxad dad halka barki waraha lo qaybinaya nasha walu kale tigay marka wax todobadii lagu xono ama fortankii lagu xulo ama gogtas ma jira wixii waa dhamaatay ana loon karabaxaya min badii wasiyad dardaran ka gabal uu yuu si dardarmay بهادر دارانك أو دين أو قلائي دين ترتيدك يمرك ينكسي كينيني دينك ينهر لكن آياته هو السيادة يهر مريني لماذا؟ دينك إيه هو السيادة سرعيا لكن قرآنك هو السيادة وحوهر دينك مطالبك تنعي أجيس قف مكمقنا وماشا أنتاكا لكن هو السيادة وعضو دافينين كدينتاك يحدفتاك المال xaalada indaraad ee ay la isku bararujee oo ila tartiib ku noqonaa iyo sanso sheegnay horta in laga duugo la bixiyo gardarankii نفعا واحتر فريضة و مصدر يوصيكم بيوطي يوصيكم الله ساسو ذي فري فريضة قدري من الله إباحي لا قدري من الله ابن كان وحنا غزية قدره علما الله قم بدل أعلم الآن أي وحدة يعمي حكيما الله ممل وناسا مرتيلة أصيل أركب سوقها بونا أيوكم ممل يوصيكم الله الله وحيد ذي فراية في أولادكم في أولادكم إلميه نارين طولا محوئذين فرايا إنو اللي زكاري متكلاب ليه هاي مثل وحزلهم صيي لفتا قديك ده, ده يفتأي ليه هم مثلا منه حكمة ده أموكتها حكمة ده راقي يقوم كلاوو كلابه ده لماذا وحاول يقف كتوم هره مرهبهت بها مسروفه هاي مرنا وراكت بها مسروفه هاي مرنا الننقى بها مسروفه هاي أبي تكيب لماذا يعمل إذا مركه اولها لسينايو حب التملك طبيعه التي او غفكه وحاسا لهداي وهي شجعه كل كايده دائما مضمونه ولا كفالقه لكن مثل ولالك هذا ناس ما مدو غرسنها يا خولها لقى ربا غريبا لقى ربا بين با لقى ربا كل كين لاف كب دوب لولتي وا العدل غايه العدل سنحب تملك قبل المصروف رايو قال الله رب عنايو لنا دوس قوه وذهب كلايه اما ابهد اما ولا لكن نولا شده بالجومدي كل خدلي بوفيري لذكري كل ابو حوليا مثل حازلون صيي لا بدك تكذبته إلا تقول يا حين كنا هداي نقدان نساان نغا بدل فوقتنا تي لا بياككر انه هو علينا مال لا بدي صدون ترك مي كوكته وإن كان كانت هضيته واحد لكتقي واحدة من فلا هو حلده النصف برء ولأبويه لبدا ميكة بسي لكل واحد من ذلك كله حلياي ومنهما لبدا أبا كميدة أسجس لحم الماشى مما كي بيك ما ترك ميكة وكتقي إن كان هذو وهذا له ميكة ولد عرور فإن لم يكن هدو صنباعا له ميكة ولد عرور أو ورثه أيد الحلايا أبواه لا بد لا شيء فلأمي هو يوم علاج أسدوس صدقنا المشت فإن كان هذو هذا له ميكا إخوة وراله فلأمي حبر سدوس كتكز أسدوس هي علاج نحن المشت من بعد وصية خمسين وصية إردارا فلنتي كلاشد بسلا وعلى ما ملايا قيوس ميكا دردار ماي يا وصي هذا أو دين أو غمايدين دين لقولها قديك دي كذاب سوسو لو قيدينا يا اباؤكم ايديالكي وابناؤكم ويلفينا لا تدرون انكم مغيل ايهم كذا اغرب دوام لكم دينك نفن واحد ضرب فريق باطن قدريتوه سوسو قدر كان حقيقي من, من الله ابوين عجيبا لقد إن الله اله كان وونقدي استمرت في جوجته عليم الله قوم بدن حكيما أمل وناكسا والله أعلم